بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبَحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافره آئذا كنا عِظَامًا نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هموا بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 فإذا جاءت الطمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى